الوجه الثاني من الشريط الثالث من كتاب نيل الأرب في مثلتات العرب تتمة باب السين رياح صيف اسمها سهام للنبل قل الأنصب سهام داء يصيب إبلا سهام في الصيف من شدة وهج الحر والسفح ذو السواد فهو سود وأسد ذئب وحي سيد وجمع أسود وسودا سود واسم فتن وروا به في الشعر قوله وحي أي من ضبه وقوله وجمع أسود وسودا كقول الشاعر وبلاء من عيون لحبيب القلب سودي انتهى لون وتمر مهجة سواد مصدر ساوت سواد أدنيت شخصي منه والسواد للداء من كثرة أكل التمر وحدة الشراب تدعى ثوره ووثبه وبطشة والسيرة طريقة الإنسان ثم السورة منزلة الشخص وإحدى الصور قولوه طريقة الإنسان أي حسنة كانت أو قبيحة انتهى يقال لاسترخاء بطن سوله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 وجمع شارب وفهم شرب والماء مثل وقت شرب شرب وشرب المصدر منه الشرب بضمه وفتحه والكسر ومرة الشرب تسمى شربة وإن ترد هيئته قل شربة وحمرة بالوجه تلك شربة وموضع والفتح فيه يجري وضد خير بست ثوب شر وجمع شرة نشاط شر والعيب والمكروه كل شر وسميت جارية بشر قوله نشاط بالجر بدل من شرة أي نشاط الشباب انتهى قوله وسميت جارية بشر بكسر الشين وهي جارية عبد الله بن المعتز انتهى إغلاظ قول للصديق شرس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 والضوء أي من شق باب شرق ولمخاليط النساء شرق كذا ظلمان حسان الصور قوله شرق الشرق بالضم جمع الشريق من النساء وهي المخلوطة التي نكحت فصار مسلكاها واحدا وجمع الشريق من الغلمان وهو حسن الوجه مشرقه انتهى ووضع سير للنعال شسع والسير أو مصلح مال شسع جمع شسوع أي بعيد شسع والشافع البعيد أيضا فدري سعفة خضرى وسيف شطبة وقطعة أي من سنام شطبة طريقة بالسيف ثلث شطبة جارية طويلة بالكسر أولوه جارية طويلة إلى آخره سائدة في تقسيم الطول على ما يوصف به عن التعالبي رجل طويل وشغموم جارية شطبة وعطبول فرس أشق وأمق وسرحوظ بعير شيظم وشعشعان ناقة جسرة وقيدود نخلة باسقة وسحوق شجرة عيدانة وعميم جبل شاهق وشامخ وباذخ نبت سامق تدي طرطب وجه مخروط شعر فينان فينان ووارد كأنه يرد الكفل وما تحته وقد أحسن ابن الرومي في قوله وفاحم وارد يقبل ممشاه إذا اختال مسبلا غدرة وأحسن في السرقة منه وزاد عليه ابن مطران حيث قال والحديث شجون ضباء أعارتها المها حسن مشيها كما قد أعارتها العيون الجآذر فمن حسن ذاك المشي جاءت فقبلت موافئ من أقدامهن الضفائر قبيلة ثقب هلاك شعب بين جبال الطريق شعب والضطن من قبيلة والشعب بضم شين للزقوق أو هو والشعب إلى آخر بضم الشين جمع شعيب بفتح الشين وهو الزق البالي وزعفران نبت جسم شعر والعلم أو منظوم قول شعر ثم الدواهي يا حفيظ شعر وجمع أشعر طويل الشعر قوله شعر بضم الشين جمع شعراء كحسناء وهي الداهية انتهى من علم أو قال شعرا شعرا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 صدع وتفريق وخرق شق مشقة نصف شقيق شق وجمع شقة وأشق شق هم الطويلان في داك عمري ومرت الشق تسمى شقة لقطعة مشقوقة قل شقة ولمشقة يقال شقة كذال طول مدة في السير لذهرة من الشقيق شقرة مضى عناق كان يدعى شقره وحمرة مع بياض شقره والشقر أمر لاصق بالفكر قولو مضى عناق كذا بخط ناظم ولم يظهر لنا معنى الكلمتين ولا ضبطهما ولعل مضى مقصورة للوزن من مضي اسم فاعل من الاضاءه وعناق كسحاب الوسطى من بنات نعش كما في القاموس فحرر انتهى مصححه ضد اليقين واللصوق شك والضرع الخفيف أما الشك فحلية تلبس ثم الشك جمع شكوك ناقة بوبري قوله ناقة بوبر بدل من شكوك بفتح الشين سميت شكوك لأنه يشك أبها قرق أي شحم أم لا لكثرة وبرها انتهى وجبل واسم النكاح شكره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 وأشمط والجمع منه شمط لذي بياض في سواد الشعر في الشنآن لغة شنان وجمع شن قربة شنان والماء متفرقا شنان أو باردا يعذب وقت الحر حسن لباس زينة شوار أما اختبار الخيل فالشوار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 سقي الصبوح في الصباح صبح ثم الصباح قيل فيه صبح وقيل أيضا يا نبيه صبح وجمع أصحاب الشعور الحمر قوله سقل الصبوح إلى آخره فائدة في اختلاف أسماء الشرب باختلاف أوقاته الجاشرية شرب السحر الصبوح شرب الغدات القيل شرب نصف النهار الغبوق شرب العشي قوله وجمع أصحاب الشعور الحمري أي جمع أصبح وهو الذي في شعره حمرة فالإضافة للبيان لأن أصحاب الشعور هم معنى الجمع لا معنى المفرد انتهى فخر وضد للمسى صباح صبيح وجه جمعه صباح حسنه واسم صباح واسمد إلى المصباح باه النور، أغار في وقت الصباح صباح. وحمر شعر مع بياض صبحة وحسنت صورة وجه صبحة ثم الصبوح الشرب بعد الفجر تجلد والحبس كل صبر في الصبر المعروف قيل الصبر جمع صبير أي سحاب صبر وطرف والأرض ذات الوعر والبعر لابدا بحوض صبرة وبلدة بالغرد ثم الصبرة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 بيض النواصي من خيول صبغ وبيض أذناب لجنس الطير قوله أدم أي وأدم ومنه قوله تعالى وصدغ للآكلين انتهى ومرة الصبغ تسمى صبغة والدين والفطرة كل صبغة والبسرة اسمها لديهم صبغة إن كان بعضها نضيجا فدري جلى صدى مرآة وجه صدأ على الحديد وسق فصدئا وقيل هذا فرس قد صدئا لشقرة شابت سواد الشعر واسم الصليب من رماح صدق وشدة وبد كذب صدق وجمع صدق وصدوق صدق وجمع صدقة بمعنى المهر قوله واسم الصليب من رماح صدق فائدة في أوصاف الرماح عن الأصمعي وأبي عبيدة وغيرهما إذا كان الرمح صلبا مستويا فهو صدق فإذا كان أسمر فهو أظمى فإذا كان شديد الاضطراب فهو عراب فإذا كان واسع الجرح فهو منجل فإذا كان مضطربا فهو عاسل فإذا كان سناره نافذا قاطعا فهو لهدم فإذا نسب إلى أرض يقال لها الخط فهو خطي فإذا نسب إلى امرأة يقال لها ردينة كانت تعمل الرماح ويقال بل كانت تباع عندها الرماح فهو رديني فإذا نسب إلى ذي يزن فهو يزني فإذا أريد نبات الرماح قيل الوشيح والمران وقال أبو عمرو الوشيح الرماح واحدتها وشيحه انتهى قوله وجمع صدقة إلى آخره بضم الصاد مع سكون الدال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 بيان للصرباء وهي الناقة المذكورة في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة والبحيرة الناقة التي كانت إذا نتجت سبعة أبطن وكان آخرها ذكرا بحر أذنها أي شقوها وامتنعوا من ركوبها ونحرها ولم تخل عن ماء ولا مرعى انتهى أو حامض عفو بيان على صريب باللف والنشر المرتب تعليق قوله أو حامض وقوله عف بيان كذا بخطه نظما ونسرا وعط البيان لا يكون بحرف العطف فلعل أو محرفة عن أي انتهى مصحف ربط دراهم وسدي صر وسم إلى البرد الشديد صر حوافر بها انقباض صر وتلك جمع الحافر الأصر قوله وسم إلى البرد الشديد صر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 السلق شدة الصياح وفي الحديث ليس منا من سلق أو حلق الشنف شدة البغض الشذا شدة ذكاء الريح الضرزمة شدة العض القرضة شدة القطع القحقحة شدة السير وفي الحديث شر السير القحقحة الوصب شدة الوجع الزقع شدة الضرس الخبز شدة السوق عن أبي زيد وأنشد لا تخبز خبزا وبسارسا والبث السير اللين والهلع شدة الجزع اللدد شدة الخصومة البث شدة الحزن النصب شدة التعري الحسرة شدة الندامة انتهى جماعة الناس تسمى صره والحر والصيحه أم الصره فالبرد كالقرة ثم الصرة لفضة مصرورة او تبري والطرح للأرض وداء صرع مصارع والمثل كل صرع جمع صريع اي طريح صرع والصوت والقوس بغير بشر لمرة الصرع يقال صرع وهيئة له تسمى صرع من يفرعونه كثيرا صرع صرعة ذو الصرع أي للغير قوله الصرعة إلى آخره هو كهمز من يفرع الناس انتهى القطع والجلد وكل صرم جماعة خف بنعل صرم وجمع صرماء بمد صرم لناقة شحيحة في الدر الصغر الزل كذا الصغار ثم الصغير جمعه صغار وفي الصغير لغة صغار والصاغر الراضي بذل الغير حدوث صفار لداء صفر وفارغ بالحركات صفر وجمع أصفر وصفر صفر ولنحاس أصفر أو تبر قوله وفارغ بالحركات أي الثلاث فوق الصاد من صفر وهو مخصوص بالإناء فائدة في تفصيل ما يوصف بالخلاء والصفورة على ما يوصف بهما عن التعالبي يقال إناء صفر ليس فيه شيء أرض قفر ليس بها أحد وموات ليس بها نبت وجرز ليس فيها زرع دار خاوية ليس فيها أهل غمام جهام ليس فيه مطر بطن طاو ليس فيه طعام لبن جهيز وجهير ليس فيه زبد بستان جم ليس فيه فاكهة شهدة هف ليس فيها عسل قلب فارغ ليس فيه شغل خد أمرد ليس عليه شعر بعير علط ليس عليه وسم، محبوس طلق ليس عليه قيد خط غفل ليس عليه شكل شجرة سلب ليس عليها ورق قوله ولنحاس اصفر إلى اخره أي فإنه يقال له صفر بضم الصاد ويجوز كسرها أيضا انتهى ومرت الصفر بفيه صفرة لجرة فارغة قل صفرة لون من الألوان يدعى صفرة وللسواد أي كلون الحبر تحريك أوتار لعود صفق ضرد ورد صفحة والصفق ناحية وافتحه ثم الصفق جمع صفيق أي غليظ فدري قوله الصفق الصفق بفتح الصاد تحريك أوتار العود يقال صفق العود حرك أوتاره فاصطفق قال الشاعر ويوم كظل الرمح قصر طوله دم الزق عنا والصفاق الزواهر والصفق الضرب الذي يسمع له صوت وكذا التصفيق ومنه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 وهو ضد السخيف انتهى طفية الشراب هذه صل سيف وحية ومثل صل وما به التغي وعلم صل من الطعام حلوه والمر يابس جلد بل وأرض صل وفوت مسمار يدق صله بقية الماء بحوض صل ولحمة منتنة في النشر ورحمة كذا الدعاء صلاة والصلة علم جمعها صلات في جمع صال اللحم قل صلات واضعه للشي فوق الجمر بخل ومنع جري ماء صمر ما يستقر الماء فيه صمر والطرف الأعلى لكأس صمر وهو المسمى عندهم بالصبر قوله وهو المسمى إلى آخره يقولون ملأت الكأس إلى أصماره وإلى أصباره أي حافاته انتهى واسم لبعض الحيوان صنع وكل مصنوع فذاك صنع وفعلك المعروف حقا صنع كما أتسم جبل من صخر النوع بالكسر وفتح صنف والصفة اسمها لديهم صنف وجمع أصنف ظليم صنف صنفة إحدى حواش الأزر والماء بين جبلين صنو أخ شقيق عم ابن صنو ونخلة من نخلات صنو والأصل واحد كذا في الشجر وذوب شحم شي لحم صهر وحرمة الختون اعلم صهر جمع صهور اي مذيب صهر شحما وشاو اللحم فوق الجمر جماعة النخل وضم صور وغاية وشق باب صير وجمع صورة وقرن صور او لصوار اي قطيع البقر قوله وشق باب الى اخره فائدة في تفصيل الشق في اشياء مختلفة عن التعالبي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 وفيه أربع عشرة كلمة ومرة النوم تسمى ضجعة هيئته والكسر علم ضجعة ومرض أو ضعف رأي ضجعة والفتح في هذا الأخير يجري قولوه ضجعة الضجعة بالفتح المرة الواحدة من الاضطجاع والضجعة بالكسر هيئة الاضطجاع ومن شكمة العرب في تصريف كلامها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 تقديره إلا من اغترف ما أن مرة واحدة ومن قرأها بالضم أراد بها مقدار ملء الراحة من الماء انتهى من الدرة حيض وسغر طلع نخل ضحك والزبد والثلج كذا والضحك مخفف من ضحك والضحك جمع ضحوك الثغر أي مفترض والشهد أو مره ضحك ضحكه هيئته يقال فيها ضحك ورجل يضحك منه ضحك وضحكت حاضة دمن من حر تقلب الدهر بقوم ضرب لفسد النبات قيل ضرب من نحو برد ثم زيد ضرب تعجبوا من ضربه والسير إن ترد اسم الضرح فقل براحة ادفع وللركض فقل ضراحة وسم بيتا في السما ضراحا أعني به المعمور أي بالذكر قوله ضراحا بفتح الحاء وقوله ادفع بيان لاضراح انتهى وضد نفع قيل فيه ضر وجود ضرة لعرس ضر وسوء حال المرء ذاك ضر كذاه زال مرض أو كبر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 وجمع ضرعاء بمد ضرع عظيمة الضرع فكن ذا خبر قوله لا غير اي لا غير ذات الظلف من الشاء والبقر ونحوهما وأما الناقة فلها خلف وللمرأة فدي ولباقي الحيوان بز انتهى لقرب الهزبر قيل ضرع وخضع الإنسان معنى ضرع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 ذنسل المجهول ذاك الظل والملك الظليل لابن حجري قوله لابن حجري بضم الحاء وسكون الجيم وهو امرؤ القيس سمي ظليلا لأنه أضل ملك أبيه أي أضاعه انتهى واحدة الضلال تدعى ظلة وحيرة وغيبة والظلة ظلال نو هيئته للحزق بالدلاله احفظ تدري انتهى باب الضاد باب الطاء وفيه ست وثلاثون كلمه للفحل قد هاج يقال طاط واحمق او الشجاع طيط والقطن والحيه كل طوط ثم الثلاث في الطويل تجري لحاذق أو الطبيب طب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 وعادة قطعه ثوب طبه طريقه في الشمس ثم الطببه باسفل القربه خيط سير بالجنب ملزوق الذراع طبق وقيل للخلق الكثير طبق وساعه النهار ثم الطبق جمع طبيق جزء ليل يسري فقانه ودفن نار طبن وخط استدار سلف طبن أي كرحا للعب والطبن طنبور نوعود الغنى بالشعر طبنت أي فطنت والاسم الطبن وجمع طبنة لفطنة طبن والطبنة اللعبة جمعها طبن واسم إلى مصيدة الهزبر قوله والاسم الطبن أي اسم المصدر الطبن بفتح الباء أما المصدر فبسكونها انتهى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 الطرف تحريك الجفول في النظر التزمزم تحريك الشفتين للكلام التلمذ تحريك اللسان والشفتين بعد الأكل كأنه يتتبع بلسانه ما بقي بين أسنانه المضمضة تحريك الماء في الفم الخضخضة تحريك الماء والشيء المائع في الإناء وغيره الهز والهذهدة تحريك الشجرة ليسقط ثمرها الزعزعه تحريك الريح النبات والشجر وغيرهما الزفزفه تحريك الريح يبيس الحشيش الهذهدة تحريك الام ولدها لينام النضنضه تحريك الحيه لسانها البصبصه تحريك الكلب ذنبه المزمجه والترترة ان يقبض الرجل على يد غيره فيحركه تحريكا شديدا النص والإيضاع تحريك الدابة لاستخراج أقصى مشيا الدعدعة تحريك المكيال وغيره ليسع ما يجعل فيه الشفشفة تحريك السنان في المطعون قوله كل كريم الطرفين طير فائدة في أوصاف الفرس بالكرم والعفق إذا كان كريم الأصل رائع الخلق مستعدا للجري والعدو فهو عتيق وجواد وقد مر في باب الجيم. فإذا استوف أقسام الكرم وحسن المنظر والمخبر فهو طرف وهو ما في النظم وعنجوج ولهموم فإذا لم يكن فيه عرق هجين فهو معرب فإذا كان يقرب مربطه ويدنى ويكرم لنفاسته ونجابته فهو مقرب فإذا كان رائعا جوادا فهو أفق وينشد ارجل لمتي وأجر ثوبي وتحمل لمتي أفق كميته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 إن أطبق الجفن يقال طرفا وإن رع أطراف عشب طرفا أو شرف الإنسان اصلا طرفا أو حدث الشيء فكن ذا خبر الضرب أو نغمة عود طرق سحل وضعف العقل أما الطرق فالشحم والقوه ثم الطرق هي نخيل طولها ذو غفر قوله أما الطرق فالشحم أي الذي تكون منه القوة فائدة في باقي أسماء الشحوم الثرب الشحم الرقيق الذي قد غش الكرش والأمعاء الهنانة القطعة من الشحم السحفة الشحمة التي على ظهر الشاه الصهارة الشحم المذاب وكذلك الجميل الكشية شحمه بطن الضب الفروقة شحمة الكليتين السديف شحم السنام انتهى. ومرت المجيء ليلا طرقة أو ضمة والشحمة تدعى طرقة وعادة كذا الطريق طرقة وظلمة حجارة من صخر والكبد المعروف ذاك طرم والشهد والزبد الكثير طرم وجاز فيه الفتح ثم الطرم كانون نار واسم بعض الشجر مطرة قليلة فطشة صغير صبيان يسمى طشة وسعلة بالحلق تلك طشة واسم زكام فيه برء الضر مذاقة الطعم تسمى طعمة وهيئة الأكل وكسب طعمة والرزق أو دعوة أكل طعمة ووجه كسب فاكتسب من خير الزوجة النعمة كل طلة جمع طليل أي حصير طلة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 أخف المطر وأضعفه الطل ثم الرزاز أقوى منه ثم البغش والدث ومثله الرك والرهمة وقال النضر بن شميل أول المطر رش وقش، ثم طل ورزاز، ثم نضح ونضخ ثم هطل وتهتهان ثم وابل وجود انتهى قوله للدر بفتح الدار رد على المطرز انتهى الولد الصغير يدعى بالطلا من كل شيء واسم خمرة طلا وطلية صفحه عنق والطلا جمع لها والطلل اسم الأثر لشجر الموز يقال طلح والعي والقراد ذاك طلح جمع طلوح أي عيي طلح أضعفه كد توالي السير اتساد خط بعد كتب طلس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 فالصفوة الحلال ثم الطلق جمع طليق من وثاق الأسر عبدي إلى هذا البعير طلق أطلقه فالبكر عني طلقا أي بعد زوج فلان طلقا والوجه أيضا أي غدا ذا بشري فلمت سويت الرغيف طلمه وإن أردت هيئة قل طلمه والخبزه المسوات فهي طلمة وإن تكن من غير حب البر دفن وخب ووثوب طمر عتيق ثوب أو كساء طمر وجمع أطمر طويل طمر أو من غدا ذا خفة إذ يجري قوله عتيق ثوب إلى آخر فائدة في تفصيل ما يوصف بالخلوقة والبلا عن الثعالبي النيم الفرو الخلق الشن القربة البالية الرمة العظم البالي وأما تقسيم الخلوقة والبلا على ما يوصف بهما فيقال شيخ هم ثوب هدم برد سحق نعل نقل عظم نخر كتاب دارس ربع داثر رسم طامس انتهى وسوقك العيس بعمث قملو زيت ولص وفقير طمل وجمع طامل طمول طمل لباجح لم يخش فعلا يزري قد قيل للأمر القبيح طملة لامرأة ضعيفة قل طملة وحمأة والفتح جاز طملة وفضلة من ماء حوض كذري الجود والإفضال فهو الطول والمدة اسمها لديهم طيل وأطول ذو مشفر والطول جمع له وجاء ضد القفر وطول أعلى مشفر البكر طول حبل به ترعى ذا طول وجمع طول يا أخ العرب طول كذا الطويل طول اسم طير قوله كذا الطويل كذا بخطه وتأمل وحرر انتهى مصحفه ومدة الشيء هي الطوال طويل أو طويلة طوال جمع له واسم فتى طوال ولغة أي في الطويل تجري قوله ولغة أي في الطويل إلى آخره وذكر الإمام أبو بكر السعالبي في كتاب فقه اللغة فصلا في ترتيب الطول على القياس والتقرير فقال رجل طويل ثم طوال فإذا زاد فهو شوزب وشوقب فإذا دخل في حد ما يذم من الطول فهو عشنط وعشنق فإذا أصرط طوله وبلغ النهاية فهو شلعلع وعنطنط وسقعطر انتهى وضمر بطن واسم موضع طوى أي معزي وجلد حية طوى أو مرتين ولواد قل طوى وهو بأرض الشام تحت الطور قوله أو مرتين يعني أن المرتين يقال له ما بكسر الطاء انتهى لذيذ طعم والحلال طيب ما طابت النفس به والطيب فذاك معروف وأما الطوب بالضم فهو اسم إلى الآجر تكبر الشخص دعوه بالطيخ ومن يحاك الضحك قال طيخي مكررا كم قرية بطوخ تدعى بمصر أربع مع عشر واحدة الطير وطيش طيرة وما به تطير فطيره فناء دار ذاك يدعى طورة ولغة في طيرة بالكسر انتهى باب, باب, باب الضاء باب وفيه تسع كلمات العطف عن شيء بشيء ظهر ومن تربي طفل اخرى ذئر وجمع ناقه ظؤور ذؤر عاطفه على فصيل الغير مسطر ظل قيل فيه الظل والفيء او نقيض فيح ظل كذا خيال كنف والظل جمع اظل بطن خف البكر لصحه اقامه قل ظل اما الظلال نفسها فظله وما تَظَلَّلْتَ به فظلة وقاية من برد نوم من حر كفن وإخفاء مباح ظلف وما برجل فَهُوَ فهو ظلف جمع أَيْ أي زليل ظلف أو خشن وحاجة بالكسر قوله ظلف فائدة في تقسيم الأطراف ظفر الإنسان منسم البعير صنبق الفرس ظلف الشاة والثور برفن السبع مخلب الطائر انتهى وقف ظلم جن ظلمة شجرة خصفة وريق ظلمة وامرأة كانت تقود ظلمة واسم ظلام الليل حين يسر قيل لشخص كل شيء الظلم، وشجر مخصوص اسمه ظلم وجمع ظلمة بكسر والظلم جمع لظلمة الليالي الغبر قوله الليالي الغبري وهي التاسعة عشرة والعشرون والإحدى والعشرون انتهى وضد نور اسمه الظلام مفتر ظالمت الفتى الظلام أي ظلم بعضهم الظلام جمع ظلامة لإحدى الجور قوله لإحدى الجور أي للمرة الواحدة من الجور أي الظلم انتهى الشريط الثالث من كتاب نيل الأرب شرح مثلثات العرب